فأنشأنا لكم به جنة من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأعشاب لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها ولكم فيها منافع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 ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال ربي انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا, ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل ما يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون هيهات هيهات لما عدون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 شأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبخ من أمة أجلها وما يستأخرو ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة الرسل ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وَتَعَلَّمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ